أذكار المساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad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 ومن شر غاسق zachodnie�. A ومن شر jest في العقد ومن شر حاسد safe حسد بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillah Rahmanir rahman ar-Rahim Qul a'udhu bi الناس AR-RIL WASWASIL KHANNAS ALLADHI WASWISU FI SUDURIN NAS MINAL JINNATI WAN NAS BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM A'udzu bi rabbina nas malikina nas ilahina nas min sharril الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قُل أعوذ برب الناس ملك الناس Min الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.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 سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بكلمات الله التامات من شر ما خلق أذكار المساء